ان الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له لا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله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 يا ايها الذين امنوا استقوا الله يقول قولا خبيرا يفتح لكم اعمالكم ويقر لكم ظنكم ومن من الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعلموا اسبق الحديث كتاب الله تعالى وخير النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر المحدثات بها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار نجدنا إخواني الكرام في سياق قول ربنا سبحانه وإن من الصالحون ومنا دون ذلك كنا فرائق قددا وإن ظننا أن لم يجد الله في الأرض ولم يجده هربا وإن لين عسنا للهدى امنا به وأن يؤمن بربه فلا يحاف بأسا ولا حتى الآخرين ما قص الله سبحانه وتعالى في هذه الايه الكريمه نعوذ <تصفيق> أننا في سياق ما قاله الجنون ما قاله الجن وموقف الجن أمام هذه الرسالة وأمام هذا الكتاب العظيم لما سمعوا هذا القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاه الصبح في طريقه اذا سوق عتاب لما سمعوا هذا القرآن كان موقف عجيبا استجابوا لداء الله بل لم يقتصروا على استجابة فقط بل ذاهبوا يبلغون رسالة الله انظروا الوقت من الجنة من تعظيم القرآن ومن تعظيم الكتاب العظيم ان سمعنا قرآنا عجبا هكذا يكون من جهد. يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا أحدا ماذا كان موقف الاسم وما هو موقف الاسم من هذا الكتاب من هذه الرساله العظيمه ما موقفهم الكفر والحرب والمعاكسه والمقاصده اعملوا حربهم على هذا الكتاب المشركون وما زال المشركون مشركوا هذا العصر على مسار مشرك عاقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعالم كله الان مشرك بالله كافر بالله يحارب على الكتاب انظروا للجلود ما وقال كثير مما سمعتم في الايات الكريمات ومجلس ما قالوا وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك منا من اصبح صالحا لله يدير بدين الله يستضل بلواء الله مخلطا في سلك الله اعلن الصلحة مع الله واعلن واحدة الله وان منا الصالحون ومن الطالحون ومنا دون ذلك لانه اصبح الان فرقتين فيه فرقة هم من بالله وفرقة تكتور في هذا لهم مثل الهيئة وان منا دون وان منا الصالحون ومنا دون ذلك قالوا كنا فرائق عقيدة هنا ملاحظة وهي ان كثير من العلماء يكتمون وما زال يكتمون حتى الان بان الجن هو قوه يحمل قوه الشر كما ان عصر الملائكه يحمل قوه الخير والانسان هو المزود الانسان فيه قوه خيريه وقوه شريه وان كان من الناس من تغلب القوه الشريه فيه على قوه الخير ومن الناس ما من فيه غالب هو الخير هو الشر سبحان الله فها هو ربنا يرد هذه النظرية العوجاء ربنا يعلم بأن الجن مثل الجن يحمل قوتين هو مزدوج يصنع الخير والشر وإن منا الصالحون ومنا دون ذلك وبعبارة حتى يعني حتى تستقر هذه النظرية في ذهنكم قلت مرات ومرات ان الجون كله ومن جملة الملائكه خلقه الله سبحانه وتعالى بشيء واحد فهو في مصار واحد في مصار عبودية لله الكل عالم كله ويكون كله يسبح الله بعمده والكل يسجد لله وإن من شيء لا يسبح بعمده كذلك هذا بألم الله بيحمده. ويقول سبحانه وتعالى الكون كله يعبد الله بالإضافة للملائكة السماوات العلو والجبال والشمس الله عز وجل ولله يشد من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواف الكل يشد ويعمل من الذي هذا قصر قهر ما المخيرة إلا في العبادة ما يعني في آخر حتى الملائكة ما يفكرون أعز وجل في أن يشركوا بالله ومن يعطوا الله عز وجل أبا بل الشمس والقمر مسائر وتعبد الله والسدر والسجر والبحار الكل يشد عبد ما وصلت يا ولا يتجد سوى عبادة الا هذا الانسان والجن يتواجد الانسان ما خلقه الله هكذا كما قد في مرات ونظرات الانسان خلقه الله واطلقه اعطاه الحرية قال له انت مشرف مكرم لقد كرمنا فجئاتك أنا أعطيك الحرية في أن تعبدني وأن تعصيني. أنا أريد أن تزي أنت بريضتك إلي. تبغين تام؟ اتساق من عبادي تبغي موش أن الرب يكون خذ القهر عار على أن تكون عبدي. لا، أنا أريد أن تذيأني بالرب. أن تعبدني يعني من تلقائي نفسك انت تستيار. أنت تريدني. فخلق الله سبحانه على هذا الإنسان له قدر والأخطيعة بحي إشاء عدم وإشاء ما عدم إشاء صلى وإشاء ما صلى إشاءة إشاء المسجد وإشاءة معنى المسجد مشاء الخمار ومشاء ما قال هو مهيع يصره لكن بين له بإرخاذ الرسل لذلك الكتب إنه إنه إنه هو تبع طريق الله هذا غير ضروري وإن هو تبع طريق معاكذ طريق الكفر والظلم نال الشر ونال الخذ ونال العدل هكذا هذا المعنى هو في الإنسان وفي الجني أيضا فهؤلاء الجنيات هذه الحقيقة وإنا من الصالحون ومنا دون ذلك ثم يقولوا كنا صارخين قبل أن نعرف الحق كنا طرقا متفرقا وشتد كان فينا النصارى وكنا فينا اليهود، وكان فينا المشركون وفينا المجنون وفينا العلمانيون وفينا الملاحبة وفينا المرتزلة وفينا الخوارج وفينا المرجئة وفينا الجبرية وفينا الروافق وفينا الشيعة وفينا وفينا كنا دائما جاسبة مقددة من, قدد من, من قدحة يعني من قدحة— كل طريق من عن الأخرى هذا نسوأ لما جاء الاسلام وحدت مثلا لان الاسلام المحبه شو هو التوحيد جاء يوحد كلمه المسلمين وقد نعم سبحانه وتعالى على الامه الاسلاميه بقوله وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا امر ذلكم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين فليمننا من الله استحق الايه هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين لت وتفرقوا لالت الله كان من اعظم نعمه الله على الامه الاسلاميه انها كانت مشدده كالعرب مشددين كان العرب متفرقين احزاب وفرق شتات فجاء الإسلام ووحد كلمتهم جعل ربهم ايه يبتجي إليه واحد وقبلتهم واحدة وذكرهم بأنهم من عنصر واحد ومن أب واحد ومن ام واحدة كذا لا لا ودينهم واحد وهو الاسلام هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين حضوريا لو أنقفت الناس الارض جميعا ما ألفت من قلوبهم ولكن الله الله ألف بينهم جمع كلمتهم آخى بينهم جعلهم جسدا وأعيداً إذا اشتجى منه عضو تدعى سائر الجسد لو الظهر والحمى وقال واعتاصلوا بحمل الله جميعا ولا تفرق بعدما جمعت الله على هذا الكتاب فهذا الكتاب ما يجدد ماده ما يجدد جمع واعتاصلوا يأتي واعتصموا كنوا به لا تنقطع عنه لا تنساعد عنه اشبكوا به يصلكم الى الله هو كالحبل الموجود من رب العالمين اليكم فمن اعتصم به نجا ومن حاد عنه هلك واعتصموا في حبل الله جميعا انت اذا كنت كنت في قهر بيه ولت في قهر البحر وجدت حولا لان تنجو بنفسك وان خلق نفسك من الظاه فيد عند اعتصار بالحضر طوال حضر حبلني لكم وعطوصوا بحضر الله جميعا بما حاولا تطرفوا اذا الفرقة مفيدة وإلا لا وإن من يعيش منكم فتيرا اختلافا كثيرا من يسمعون يا فعليتم في الخلفاء عرضوا عليها النواجذ، نواجد وفرعتظموا عليها من نواجد وإياكم انظروا. من يشتف شملكم البدع والضلالات الخروج عن طريق الله وعن طريق رسول الله نعم ولا أسجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا بماذا شتت الله شمل اليهود ولكنهم يشتبعوا سمع... لما تشتت شملنا نحن يشتبع اليهود وشتت شمل النصارى ولكن تجرنا الان الآن. ونحن تجسدنا. وهم شتتنا. نعم. يقول اياكم بان التفرق هو حصة يهودية. خاصة فريضية. ويقول ولا تكونوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واقتلبوا من بعد ما جاءوا بالبيناس. ولا تكونوا من المشركين ولا تكون من المشركين من هم يا رب قال الذين فرقوا دينهم ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم تفرقنا ولا لا تفرقنا مذاهب وتفرقنا الطرق. طرق طرق وطرق هذه جمع ايش جمع الكاثرة ولا جمع القلة? اقول علماء علماء النحو جمع الكاثرة. يعني نحن سنزيد على اليهود. وسنزيد على النصارى. اقترقت اليهود على احدى وسبعين ملة. وامتركت النصارى على اثنتين وسبعين ملة. وستفترق هذه الامه على ثلاث وسبعين ملة. طرق. ما. بل بالنظر والاجخبار في القران على ان من عذاب الله وسخطه على هذه الامه انه يشتت شبلها فإذا راينا أنفسنا مشتتين طروقا واحزابا وجماعات نعلم يقينا ان هذا عذاب ونزلا من الله قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم فك او ينفذكم شيعا وفرق شملتهم واسبعوا في حرب برضه. ضد العديد من البحر سبحان الله! الله جين حتى في الصف يأمرنا بأن الصفة ما يكون واحد حارج على الصفة حيث يباعكم واحد وحيث يقولوا لا! يكون مترصة! يقول عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا في الصفة ما تختلف لأي يجب فتختلف قلوبكم واذا اختلفت قلوبكم لماذا تاتي الى الحرب الى الحقد الى العداوه الى اراقه الدماء وهكذا نعم بل صرنا حتى من يدعو للوحدة كما يدعو القران عدوونا ليه يمكننا ان نكون جماعات وأن نكون احزار وان نكون ايه يعني مداش هذا. من يدعو للوحدة المعازي اعوذ بالله فهذه هي الصفة اليهودية فرقت كلمة المسلمين وشتتت سنة المسلمين ها أنكم ترون هذه الحدود التلطونية التي صنعها الاستعمار كانت الأمة امه واحدة من الشرق إلى الغرب في عهد الامويين وفي عهد العباسيين كانت امه واحدة الآن لا نسأل يحكم عليها من؟ من في الشارع؟ واحد والآن كل دولة خلقوا منها دولات في الخليج والله دولة فيها هيت دولة فيها السياسي لا ترى لا ترى الا بالمجهر ما تشوف دوله شو السبب؟ سر موضوع في الدول ليش ما جملها الاستعمار البغيض لانه يعرف شان انا سوف اسقوه والله قوة. انظر. انظروا. انظروا بفضح الجيل. واننا منا الصالحون ومنا دون ذلك. كنا قبل ان ياتي الاسلام العظيم. كنا طرائح قددة. معنى قددة اي انقدة. ومنقطعه كل طريق تعاد الاخرى وكل طريق لا تعاد الاخرى اذا القذف والخطا خذ قميصه من دبر والف يزيد هذا الباب خذ ياخذها منقطعه منقطعه منقطع. كل الفرق قد تقطع لا اله الا الله كنا طرائق في ذلك وها نحن كذلك الان لذلك صاروا بسبب هذه التقطيع وهذا التشتت وهذا التمزق صار اي دولة وفاهنا عليها ويقطعون عليها وفاهنا على وفاهنا على وفاهنا على ويقتلونها على وفاهنا على وفاهنا على وفاهنا على هذا هيه هذا في وهذا وهذه هي أولاً إيراقي وإحنا إيه؟ أحنا مقاعدة وهذه الناس نحن مصريون ونحن نحن زرديون وهذه ايه؟ نبيا هذه نبيا ناكي نبيا نبيا هذه للعرب وين للعرب؟ من شد قد افترض من شر قد افترض ها هو الشر واقع في النهار سبحانه في المسانية بأستفت ويتحسر على هذا العرب حينما يصرخون من الاسلام ويبقون فقط عرب عرب خرب يا سلمى الحرم يا للعار ويا للشنار ولا يجوز لا يجوز لاحد اصبحنا عارا في جميل الاسلام والله شوهناه نصفناه قبحناه نجسناه وَإِنَّ مِنَّا الصَّارِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَذِكِ كُنَّا تَرَائِقَ فِي بَيْنَا ايش ما في بيت واحد لكل انتجاه لكل من وجهات في بيت واحد بلها في مدينه واحدة بلها في دولة واحدة بلها في هم واحدة إِنَّا لِلَّهَا وَإِنَّا لِلَّهَا وان منا المسلمون ومن القاصدون وان منا الصالحون ومن يزول ذلك كنا طرائق عقيده ثم زالوا وقالوا وانا ظننا انظر عقيده العلم العقيده الصحيحه عقيده القران بالاضافه لما سمعنا من اول السوره وانا ظننا وفقا هنا بمعنى اليقين وإنا ظننا إذا قلنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه عربا ما يسعنا الا أن نستسلم وأن ننقاد وأن نخضع بهذا الاله العظيم وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض وهكذا يصاب شعور المؤمن أن يكون له شعور ذاتي بالحاجة إلى الله بالحاجة إلى منزيةه ما لو يكفي ان يكون له شعور ذاتي بالعجل امام خضرة الله ان يكون عنده شعور ذاتي بالفقر امام من يملك الغنى كله واحد ان يكون له شعور بالضعف امام القوي من يملك القوة كل القوة وهذا يتفعوك طبعا ايه الى الاستسلام لله ان يكون لكم شعور بالانكسار امام من القاهر وهو القاهر فوق عباده ان يكون لنا شعور باننا جعل امام من احاط بكل شيء علم وعلم ما لم تكن تعلم ها هو الدين يعين هذه العقيده وانا ظننا ان لن نعجز الله أمهن. ولن نعجزه حرمه في الارض من يجده ومات الله ليعجزهم شيء، في السماوات ولا في الارض تقهر الله تغلب الله تجمع يعني القوه الغرب بان وحلفاها علماها وعملاها يذوب الله سبح الله يصحبوا سطه الله ودعوه الله هذه العقيده ما يستطيعون وانا ظننا يقول الجن ان لن نعجز الله في الارض لو حاولنا مقاومه الله والانفصال ضد الله في الارض ونملك هذه الارض ونخرج شرطه الله عنها والله ما نستطيع ولن نعجزه عرضا نحن الى هذه الارض الى اي كوكب من الكواكب والى اي شحن والاصقاع ما يمكن عبثا ان نعجز الله لا في الفرار والهرب ولا في المقاومة والانتصال. ابدا. فقوة الله هي القوه سبحان الله عنساته القوة ولرسوله والمدرين. ولكن المنافقين لا يعلم. هذه الحقيقة مغافلون عنه. وانا ظلمنا ان لن نعجز سبحان الله سبحانه. الجن يعلن هذه الحقيقة في الوقت ان كان المشركون يعتقدون في الجن انه يملك الضر والنصر انه من شاء نصره ومن شاء حبله ولذلك كانوا اذا حلوا محلا اشقوا له الله الجن، وان كنا نبعد بنا محل آه. ان كنا وانه كان رجالا كم اذا صبروا قلنا ونزلوا منزلا اشكوه نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء يستعيذون يستجدون بالجن فهو يستجدون في الجن عازل وان ظننا ان لنعجز الله في الارض هذا رد على من على المشركين من كان يعتقدون بالجن انه يملك ضرا عنده القوه القاهرة. عنده السيطره بل عنده سنة مع الله عز وجل صله المساء تنازل كما اصدر امد. اصدر بينهم وبين الجلة نزلة. اذا هاهم الان يقول نحن مقهورون تحت الله. تحت الامره. تحت التطبيع. تحت ايه? تحت القدرة. ما نستطيع. نحن هاجئين. والقدر كل القدرة لله. وان ان الله الا المجيز الله في الارض ولا نعجزه وهرب وان لن سمعنا الهدى امننا به فغروا لان في الاول قالوا وان لما ها القلوخيه اللي انه سمع إن سمعنا نفر من الجن فقر سمعنا قران العجر ياتي الى الرشد فامننا به والان يكبرون يقولوا وان لما سمعنا الهدى يسمون هذا الكتاب وهذا القران وهذا الاسلام يسمونه ماذا يسمونه الهدى لأنه يهدي إلى, الى طريق الله يهدي إلى الصراط المستقيم يهدي إلى الرفعه والعلو والمكانة والإنسا يدعو إلى الشرف، يهدي إلى, الى التكريم والدهري وإن لما سمعنا الهدى آمنا به وهكذا كل ما استنسمع الهدى ينبغي أن يؤمن به لكن اليوم آمنوا بالهدى سمعوه لما سمعوه سمعوه وكفروا به وحاربوه. وهاهم الان العالم كل يحارب الهدى. يحارب لا اله الا الله. يحارب محمد رضي الله. العالم فيه. انظر الجنة. وان لما سمعنا الهدى آمنا به. ثم يعلنون الثقة في الله عز وجل. به. فمن يؤمن بربه فلا يخاف ضحنا ولا رهفا فمن يؤمن بربه فمن يؤمن بمن رضاه يذكرون بنعمه الله عليه فالله هو الذي خلقك وصورك. هو الذي رباك منذ الصغر منذ كنت جنينا منذ كنت مطباً رباك حتى صرت علقه ثم مضغة ثم ثم ثم ثم حتى خرجت ثوية انسان الثوية ورباك حتى صرت رجلا. كذلك لا? فينبغي ان تشكر هذا المرقب بان تجعله مربيا لك. كما رب جسمك اجعله مربيا لاخلاقك لحياتك هو وضع لك كتاب الكتاب الترب... التربيه وارسل لك رسولا مربيا فينبغي ان تتربى على تربيته على منهاجه على طريقه على كتابه على سنه رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا ثم يوم بربه ثم يوم يربيه هذا ذاك اشو الجزاء والجواب فلا يخاف هذا الجزاء هذا الخطوه هذا الجزاء جزاء الايمان ما هو يعلم بربه ماذا جزاؤه قال فلا يخاف بخسا ولا رهب ما هو البخس وما هو الرهب لا يخاف بخسا في الدنيا ولا رهب في الدنيا ولا في الاخره في الاخره مثلا البخس هو ان تسيف حسنات في من الحسنات سبحان الله طلعت ونزل ما يذنبك أبدا. ما يذنبك ولا حسنة واحدة. ما يذنبك لا يذنبك من اعمالكم شيئا. ما يذولك ولا حسنة. كل الحسنة ثابته بل حسنة يضاعفها بعشرة امثالها. بل الى سبع مئة ثدات. بل الى ما لا نهاية له سبحانه وتعالى. يضاعف من النساء. مصحة بالضبط. يبخسك يعني يدينك شيء مما تلتحقه ولا راها قاع ولا ظلم ما يظنكو عجب كليسي ألم تقترفها ولم تعملها أبدا ويتخلق النار بسببها لا حفظ وهذه على بالولد عليه تعالى من ينبى ربي فلا يخاف ظلما ولا حظ لا يخاف ظلما ولا الله ما يظلمه ولا يهتم حقه هذا في الاخره وكذلك في الدنيا من يؤمن بربه فلا يخاف ضغطا ولا رهقا ما يمكن ابدا يصلي الله يحميه ويحرسه ويحفظه ويضمه اليه ويرعاه ما يخاف ابدا عدوه. ما يتسلط عليه مكار ابدا. لانه محمي من عند ربنا. لانه امن بربه والمؤمن بربه محمي من ربه وخالقه. لا يخاف ابدا. لا يخاف من امريكا ولا من بريطانيا ولا من الشيوعيين ولا من العلمانيين ولا من الملاحدة. لا يخاف ضخصا ولا رهب. ما يتسلط عليه من ينخطه حقا. ولا يتسلط عليهم من يعذبه ويظلمه ويؤذيه ابدا لانه محمي من قبل ربنا وحتى اذا اصابه شيء في أبي الدنيا ربنا يعوضه حتى ينسيه تلك المصايب التي نزلت به المؤمن سبحان الله الشركه تصيبه يرفع الله به درجات به ويمحو عنه بها السيئات تذلل حتى ينسيه تلك المصايب التي نزلت به حتى ان يقول صلى الله عليه وسلم يعني يعطي الله الصابرين. الصابرين على الايمان. والصابرين على النكبات. والصابرين على, على ما كبره وقضاه. في سبيل هذه العقيدة. ربنا سبحانه وتعالى يرفعهم درجات حتى من النبي يتمنى من النبي عاش سليما يتمنى لو ان جسمه قرض بالمقارب. وقضع إرباً, اربا اربا اربا حتى يناسن كالدرجات العليا. سبحان الله اذا المؤمن من يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهب والعرب سبحان الله العرب قديما كانوا كانوا اذلاء ما كانت لهم قيمه ما كان لهم اعتبار في الكره الارضيه ما كان جمحة دوله ما كان له ولكن لما طبقوا هذه العقيده وامنوا بربهم ارتفعوا وملكوا الدنيا وملكوا العالم وقادوا وسادوا ولكن لما تخلت هذه الامه عن هذه الامانه خانت الامانه واعرضت عن طريق ربها ولم تؤمن بخالقها وانقطعت صلتها بربها ماذا اصابها سلط الله عليها من يصوم عزاء العذاب من قبلها وذبحها ومازال ويال العار ويال العار والشمار كلاب العرب كلهم ما حتى منهم ما نميح ما نميح على العدو يريد لو نبحت لو انبحت لا بد ليه لأنهم تحت السيطره وتحت القوة وأمريكا جازمة واليهود جازمون على صدرهم فإنا لله وإنا إليه راجعون ثمن يومٍ بربه ما تنسوا هذه الايه يا اخواني ثمن يومٍ بربه فردا او جماعه او امه ثمن يومٍ بربه فلا يخاف فقرًا ولا رهقًا وغال نحن الان مضغوط الحقوق والرهق كل الرهق والظلم والطغيان والاداء بالاسواق تسلط على الامه العربيه ليه؟ لانها ما امنت بربها بل تنفرق بربها واعلمت الكفر على ربها وخالقها فها هي تحارب دينه ها هي غاصبه لسلطته ها هي بالمرصاد حتى للدويلة سردية تتجوم في الجرى الأرضية هم الفرفات لتفحل تجريه والتقفل العالم كله متكالب على الدجاء أعدى الأعاب عنه وهده ومن مؤمن بربيه فلا يقافوا ضغطا ولا رهقا قال سبحانه وإنا منا المسلمون ومنا الخاسرون. والله إلى الجن أحسب منكم جوابك كما قال صلى الله عليه وسلم الله ليس لك انظروا ما يقولون لأشبارهم وأصحابهم ومنهم من شدتهم وإنا وأقول سجل لنا هذا فخذ يأتي عني واسمعي يا جارة اسمعوا يا مخمورين يا مكبورين يا متموصين اسمعوا والله يقولنا هذا ليس ما أقول ما يقول الجن في دعوته لأهله ودوينه وإنا منا الصالحون ومنا دون ذاته وإنا منا المسلمون ومنا القاسفون سبحان الله هنا نكته لطيفه جدا جدا ما جعل مقابلة المسلم القاسط، والقاسط في اللغة العربية هو الجائر هو الجائر هو المتصلي هو المجرم الذي ينعب بالظلم والضحك والتخلص إن مسلم مباري شائر ما قالوا وإن من المسلمون من الكافرون لا أشكاله وإن من المسلمون ومنا الكاسطون أي الكائر إذن كل من حدع من الإسلام فهو ظالم طاغم متعدد وأعظم فقط واعظم شو واعظم ابصار او قسم يلا اقسط بمعنى عدن وقسط بمعنى جعر جعر يعني معنى جعر ان منا المسلمون ومنهم اذن كل تاثر ظالم جائر كل من اعرض عنها القران فهو ظالم تعبد خلاص وأعظم ظلم كما قلنا هو غصبه خطة الله وإعراضه عن شأن من عز الله وعشر الله لا عرضه ظره قاصفاً شائراً حائد على طريق الله لا عرضه وهو وإن لم يظلم فظله كتم ونسيه ومستعد لان يظلم ه أمريكا ترى تؤمن بالاستذاف ما تؤمن قله الأم امه القانون امه حقوق الانسان امه إيه ذبح الانسان وقطع دابر الانسان امه الظلم والتلطخ والظلم صدق الله العظيم وان منا المسلمون ومنا القاصط الجائر ان مسلم او جائر ظالم انسان لا وخالد كذا خارق من مسلم صاحب من لا تصاحب إلا مؤمنا ليه؟ لأن الآخر يصدقك يجورك يريق دمك ينهب مالك يسيك عرضك لا أدل ماذا يفعلون وإن لم يفعل هذا بان يفعلك ليش؟ لأنه ليس مسلما من الذي يحول منه من الجور لا إله إلا الله محمد رسول الله أما لها وإن من المسلمين ومنا القاسطون إذا أصرت يا أخي الكريم في أي فيها من خارج وإن منا المسلمون ومن القاسطون قال أسلم من القرآن فمن أسلم, أسلم فاولائك تحرروا رشد وأما القاصط لبين الجزاء فمن أسلم هذا شئ من هذا حر حر إيش الرشد وقد بينت لكم الرشد ما هو الرشد لا نجده والرشد لا نجده الا في الكتاب العظيم من امن واعلن عن هذه العقيده وانخرط في سلسله الاسلام فقد بلغ الرشد وأما الاخر فهو سفيه من لم يؤمن بهذا الكتاب ومن لم ينتهج من هجه هذا الكتاب فهو سفيه فليس الإسلام الاسلام تحر الرجل ما يقضي سبع عشر في هذه الدنيا والرجل هو يعني تحر الحق تحر الهدى تحر الصواب في كل شيء شيء لا يفعل الا الصواب في عيده لا يقدم الا على ما فيه الخير لا يفكر الا في خير لا يدعو الا الى الخير هكذا الرجل فمن اسلم فاولئك, فأولئك والاشاره هنا خير للعلوم للبعيد هؤلاء قد ارتقوا قد سموا قد ارتفعوا باستخطيارهم للإسلام حينما استسلموا لله فمن أسلم يعني استسلم لله وانقتل شراء الله بكله يا أيها الذين أردوا في السلم كافة ادخلوا كلكم ادخلوا في كله في السلم كافة كافة كافة إما لله وإما للسلم يعني ادخلوا في الاسلام كله لا تري منه شيئا كونوا نسخه من كتاب الله نعم اذا اخواني فقد تحروا راشده هذا تحرى ان يكون في طريق الصواب وان يسعفوا الخير وان يعملوا الخير ويدعو الخير ويصبح داعيا للهدى فمن اسلم فاولئك تحروا راشده واما القاسطون الجائرون اشوء امرؤهم هذا قد انتهى أمرهم هدف ضمرهم خلاص كتبهم في ماذا؟ سجحين من اهل الجحيم خلاص واما الْقَاشِطُمْ فكانوا من ذُكَانُوا الله أرضى فيهم خلاص وانتهى من فكانوا لجهنم لِجَهَنَّنِمْ إِيه؟ حطبها. هذا كلام الجن لمن؟ لإخوانهم الجن من هنا قال العلماء الجن يدخلون النار ولا يدخلون النار؟ يدخلون النار لأن العلماء القديم رسلهم قالوا واش الجن يدخل جنة ويدخل النار؟ يعني المؤمنون منهم يدخلون الجنة والكافر يدخل النار؟ نعم فها هو رب العزة يقول وَأَمَّا عَلْيْزَنِ الْجِنِ وَأَمَّا الْقَاصِطُونَ أي الجائرون من الجنة وغيرهم فكانوا لجهنم حفظا ليه؟ ليه لو قالوا؟ الجن مخلوق من المال من النار؟ مخلوق ماذا؟ من النار؟ خلق الإنسان من صلصالك البطار وخلق الجهنة من مارج من نار يعني من اسم جهنم إذا كيف يعزب جهنم وهو من جهنم إذن هذا الأرض ما يؤثر فيه كمال هكذا قال لكن لا يا أهل الكريم أبدا قال إنسان ما خلق من مالا متصرا ولا لا جمشي طوبة للطوبة واش عطل رأسه بخززه لك المالا ويبسع واش عطل الرأس يبقى ولا يقول الله يأخذ ما بين لي دخلت سوراة شف السورة وغت علي ما ينفس يموت من سورا ولا وهو من سورا وعندي من سورا عملهم من سورا خلاه ويعرض ب برمي أنفه من سورا وهو من سورا فكذلك الجن فهو ضحلق من النار ويعرض في النار ورب العزة يقول آه ولمن خاف ما كان ذي الجن كلم عن الجبل والجزر ولمن خاف ما قامر به جنتان فبأي أراء يرافقون مع يا مشر الجبل والجزر ولمن خاف ما قامر به جنتان فبأي أراء يرافقون في كليبه هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون من الجبل والجزر يقومون بينها وبين حميم آن فبأي أراء يرافقون مع يا مشر الجبل والجزر هذا الحديث مع من مع الجبل اذن بنص الكتاب العزيز على ان الجن الكافر منهم يدخلون النار ولا لا والصالحون منهم يدخلون الجنه ولا لا بنص القران الكريم قال عبد الجن هنا وأما القاسطون فكانوا اتجاهنا محاضره ثم بعد هذا قال سبحانه وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ما ان سبحان الله هؤلاء القاسطون هؤلاء المفرمون لا من الإنس ولا من الجن أعظم عقاب أعظم عقاب يعاقب الله به الإنس والجن ليش يقطعنهم المطع أعظم عذاب وأعظم ثواب وأعظم جزاء على الإيمان هو أنه يغذت عليهم المطع ليش يا رب يلقوا أن لو استقاموا هؤلاء القاسطون وأما القاسطون فكانوا لجهنم حقب هذا في الآخرة وفي الدنيا ما العذاب؟ بحبث المطر فقط فقط هو العذاب هو كل العذاب قال وأن لو استقاموا على الطريقة الدنيا وقد قوحطوا لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم لا ليه؟ لان الحياه هي الماء الحياه الاقتصاديه الحياه العمرانيه الفلاح والزراعه والصناعة والتجاره كل ذلك موقف حتى إيه؟ حتى في العالم الغربي الذي يعيش على الصناعه والله لولا الماء لحقت خلاصت نهايته ونحذركوا يعني واحد كل أيام يتحدث معه إن شاء الله هذا المطر وكال قال لي سبحان الله المطر الماضي كان مطر قال لي والله السوق كانت راتبا هو صانع يعني كيف يسمع المقبيشة ويسمع المسيار يعني عنده, عنده يعني ألات ألات الخياطة وآلات النفط عنده الكثير قال لي سبحان الله قبل أن ينزل المطر ما كان السوق راتبا ولما نزل المطر ولذك القليل نزل نحو عشرين في ولا كذا قال واذا بال يعني أخذت التليفونات وكادر مكالمات ارسلنا من السلعة ويش ولا كانوا وقعتهم ليش صار المطر؟ قال هذا في اليوم المتجر ما فيه حدثنا فيه خيّطنا فيه ما تقولي وقت خلاص ليش المطر؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. حتى الحياه الاقتصاديه ما تنعش لا تنفع الا بالوطن حتى الحياه الاجتماعيه والله ما من النفوس الا, إلا بالوطن اعظم عذاب يسلطه الله على الامه ليش وحبس الوطن فهذا بنص القران ومن هنا نفهم سبحان الله على ان رحمه الله وخيرات الله مرتبطه بعمل الإنسان ولو كذب المكذبون ولو عارض المعارضون وقالوا رفض أعمال الإنسان بالأمطار هذه فكرة خاوية والله شمعتوا هذه بدوني على أمواج إلاح يقولوا فكرة خاوية ليش تردتوا أعمال الإنسان بالمطر ليش أي فرى ما فيه ليه يا فولاد قال لي أن الأمطار تنشى بالتضحر في الحرارة الطاقة الشمسية على محيطات تبخر المياه وثبت تأسي الأمطار وقال لي أن ما بخر في الفكسو هيو عبد الله في المشي بخا اعوذ بالله والله يرب هذه الزرية على أصحابها الملاحدة العلمانيين يردها ويقول وكسبوها مكتوبة منشورة يرب هذه الزرية ويقول سبحانه بهذه الآية وأن لو استقاموا أيتمع طريقا المستقيم وأن هذا صراط مستقيما ولو استقاموا على الطريق الصحيح لا أفقيناهم ما أحبها. لأسقيناه لا فالسقيا ممن؟ هذه الطاقة الشمسيه من أتاقها؟ من جعلها طاقة؟ من أعطاها قوة الحرارة حتى بخرت؟ والبحار والمحيطات من احاطها من بحرها؟ سبحان الله ألم ترى أن الله يجشي سحابه ثم يولد هو؟ ثم يولد ويعيش ثم يجعله حكما فترى الوضح المطريخ من خلاله فيصيد به من يشاء لانك تضحك ويغرقهم اخر ويغرقهم اخر ماضي والله مرت امطار في اليوم الماضي مرت على البحار وسقطت في البحار وما سقطت في هذه ليش؟ لأن الناس ما سقطوا يعني يده يدعون ويدعون والله ما يستجيب لك لا ليس والله قل ما دع اذا دعوا استجب ولو انهم دعوا لا لا سوقوا بقى هكذا وش ولو استقاموا استقاموا في حياتهم استقاموا في عقائدهم استقاموا في عبادتهم استقاموا في أخلاقهم استقاموا في معاملاتهم استقاموا على نظام ربهم لا استقيموا ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونفس من الطغلات ليش يا رب لعلهم يذكرون لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الالباب لا كان حديثا مثلا اذا رب العزه يقول في غيرنا ايه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناه بما كانوا ولو أنهم أقاموا الثورات والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم هو هذا وهو الكتاب هذا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم انظر يرفض سبحانه وتعالى نعمه بعمل الإنسان إذا تمرض حبس الله سبحانه وتعالى خيراته ما آمن هذا فقلتوا اصفروا ربكم من اوكان غفارة يرسل السماء عليكم مضرارة ويمتدكم بأموار وبني ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار ما لسنا تردون الله وقارا لماذا ما تعظمون الله وتتبعون وتستسلمون وتتقاضون لجرعه لا أستعيناه ما أنغدق مغدق بكذا ما في القطار ليش يا رب باقي شيء آخر لعله مقدور بركة إن شاء الله سب سب الحريات وش يا رب وهلنا في المدارس كذا أنت تمشي بدّي يا رب تجلس ترعب يالله يصاب المعلّم على كل حال نزيل واحد منهم واحدة صمت رسال الله بس صمت رسال الله الله عز وجل لأنه قل لنفسنا هو لأن خيرات الله عز وجل التي ينزلها كل نعمة منه سبحانه إلا وهي بليه من الله لا ما نبليه امتحان يبتلي وينظر فيه واشتذكر هذه النعمة أو تشكرها فهو إذا أنزل المطر بسبب استقامتكم لا بسبب دعواتكم لا استقامتكم أما من لم يستقر فدعوته مردودة عليه لأن الله يتقبل ممن؟ من المتسقين أما الفجر والفاسقين أما الكفر والمجرمين يستجيب الله لا. دعاءه؟ لا ونبدأ ويضم اليوم كله دعين ومسج بليش؟ لأنه ما في استخاف الله قال نستقامه إذا عرفنا بحلل من هنا فلنصلح ونقوم نصلحهم نمر بالمعروف ناعم موتا واحد والله فارح أحكادي قال لي كنا في البادية أيام قديم أيام الاستعمار وكان باقي الناس بخير باقي التبرر والطور والحشيش والبق. لما تعطل المجتمع كم طاقش منه ولو كانت الفيضاء والدلالات ولكن كانت الناس عن فيه. كي يضمنا هو لك وكان الحب في كتاب الله والحب في سنة رسول الله والحب في ولا والحب في الإردى والله ما يكبر ابدا المهم قال لي تجمع الناس وتجمع العلماء وتجمع الكبراء سبحان الله قال أخذ عالم من كبار العلماء البادية أهلا وقال لم تصلّس رات السسقق قال أنا لا ما أنا صالح للسسقق أنت العالم فينا يا غلال قال أنا ما أصبح أنا مطبخ أنا موصف قال قال يا أنا يمّح فعلي يبكي يعني هو في موعدها بي يخذك الجميع وهو يبكي قل انا ما صالح للسرطة من يزول فقدموا يا أجوان يقول يعني سرطة شعال الله وارغبوه والله يقول قام يصطل. قام يصطبوا يصليبوك من بداية النهاية قال لي والله تلك الليل سقط المطار خلاص اين السرطة مش لك مع الله بالشيئين لا الى الحمد قال الله عز وجل لنفسنا فيه إذا الله إذا أخذق علينا المطر واعطانا النعمة ليش هذه تحن بها وينظر واش نستمر على الاستقامة ونزيد في الطاعة لله شكرا لله وإلا الخلق ونوقع ونحجع في بينا عشان ابتلاب وقد يعطينا الشر أيضا وينظر واش الصبر ولا نضجه. ونبلوكم في الشر والخير تفتح في نفسنا ونبلغ. ولكن سبحان الله كثيرا ما ينجح الناس في الشر وما ينجحون في الخير ليه كيف ينجحون في الشر يعني كثير من من نزل به المرض كان مجيما كان منحيزا كان فاجر فارسخ يعني مستقر في حياته ولما نزلت به المصيبة نزل به المرض واذا به يحركه ويربه يزوره الى ربه ينشاط الى ربه وما تنزوج هذه المراه ان يقال بالصبغ بالسرطان وكانت متبريه عاريه ومالفت كتابا وذهبت الى مكه وما تنزو منه بمكه ولا بالطوافه بيت الله حرام كانت كافره بكل هذا لكن لما نزلت بها وحده هذا هذا هذا السرطان نبهها ونبصه من ركبتها ومن قبلتها ربطها بربها واذا به تمشي إلى بق وستر وهذا هذا المخل بها في الوقت اللي عجز الاطباء أضعف أضعف عن عن وعلبته وأنا فتى ذلك كتابا وسمته لا الله هذا سمت الكتاب ما الذي ربطها إلى الله ما الله خير انك في نزل به فقير اذا الانسان ينجح الكثير من يتم جمال نزل به الفقر فرجاء الله كان عرقيه كان سكيرا كان مستهزيرا كان مجرما واذا من نزل الفقر ساقه صوتا الى ربه لكن هذا بالنسبه الى التاركه التي تنزل به المصائب لكن النعمه هذه الابتلاء ليش بالمصيبه اما الابتلاء بالنعمه قل ما ينجح فيها قل من ينجح فيها واحد في النعمة مثلا اعطاك الله مال هذا المال اشيت النار ابتلاء وامتحان الله اعطاك اياه لينظر هل تشكر ام بسكر فضيعه فاصحاب الاموال وشعب من المال الا من رحم الله وحد النسبه قويه في ارباب الاموال قد يكون واحد في من الفجر أما الباقي لا يعرفون الله ليش جن المال منعه المال الغطرس بالمال المال له إيش على على على الفساد وعلى الذل وعلى الكبريا وعلى التجوّل وكذلك أيضا سلطة السلطة نعمة السلطة نعمة السلطة واسحب السلطة العد علية وتناول في النجيم يصطحبون مع الناس ويقيمون الليل. ويحافظون على الجماعات ليه لان السلطه منعته حاله من اندفعت هذه نعمه عملته على التجبر والتكبر وقلقت راسه وسبب وسبحان الله نعمه الجمال. سبع الانسان في الجمال. ليه الجمال الجماعه الانسان وتسقر المشي للتعاون الى الله للاستقام على طريقه الله ما شاء الله وكذلك نعمة ايه نعمه القوه او نعمة ايه؟ نعمة العلم كم الواحد بالعلم هذي في بالطبع في الشتاء بايه؟ بالايش ما شاء الله سبحانه سبحان الله يقول الله عز وجل نفسنا ويهي لأن الله يعطي أعطى نعمة يمسحنا ويستضرنا هل نسبب؟ ويقول عجباً للمؤمن عجباً للمؤمن ما عمره كله بخير المؤمن وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إذا اصابته الضراء صبر فكان خيرا. وإن اصابته سراء شكر فكان خيرا. ولس ذلك لأحد إلا للموجود إذا لنفسنا فيه هم ومن يعرض عن ذكر ربه نسبة عداما صعبة هذا إن شاء الله نتركه للدرس المقبل والله وفقنا جميعا لبنفسه والله سبحانه الله ومعرفنا وإلا إله رب العالمين. انت بأتصل بك سبحان سبحانك وبحمدك وتشهد الجبور وسلاما على الطير والحمد لله رب العالمين والشروع والشروع اذا كان ناسبا الغيرنا والدين في كتاب الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن ربيعه القاعد هل كانت احزابا ام جماعا يعني كان يقصد الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الميت الصلاه الميت كيف كانت بل كانت أفدادة وهذه خاصة برسول الله كان أفدادة لأنهم لما غذلوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم تغسيله كان على شكل أيضا على شكل خاص لأنه الذين جاءوا لتغسيله يعني صراته السلام يعني افتلت مجهد جردون رسول الله من ذيابة بل يجردون فألقى الله عليهم من السنة منه فسبعوا الهاتف يقول لا تجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قميصه غسلوه بقميصه حتى غسلوه في قميصه وكل علماء منا نفرض على ان المراه اذا كانت بين الرجال يقول العلماء يممها لا او الرجل مع النساء صفر مثلا رجل مات ومعاه النساء فقط ما فيه رجل يجرده ما في مراس ولا شيء يجرده في الثيابة أجعل له ومصله في ثيابه كما بصل على رسول الله الغازه يجيب لغباه ولا يجيب التليم يجيب <تصفيق> <تصفيق> لغباه ومين بصله عندصل المرأة ولا بصل الرجل هذا لا كما بصل على الله الغازه أما أن ييمم هذا غلط كما يقول ابن حزم حيما الله يرد على الفقهة إيه. المهم يعني كذلك الصلاة الصلاة يعني جاءوا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم شديء مشكور لله ما في الرجال جاء كل واحد يصلي لنفسه جاء الرجال بظلهم كل واحد لنفسه يصلي على رسول الله بعد ما فرغ الرجال جاء النساء كل واحد يصلي لنفسه على رسول الله بعد ما جاء النساء وفرت النساء جاء الصبيان جاء الشباب الصبيان هذه وجاء كل واحد يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوحي هذه كانت الخاصة بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ بِإِذْنِهِ اللهُ يوفقنا جميعا ببحثه ووجوده محمود لك شكرا جزيلا انتصار الله لا ان تصرفته اليه سبحان من يمس السماء ويجوز ردع الكواكب والسلام ولن تجي ولهذا الجن على الله كذبا أي ما حسنا أن الإنس والجن يتمالؤون على الكذب على الله في نسبة صاحبة والولد إليه فلما سمعنا هذا القرآن وآمننا به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك وقوله تعالى وإنه كان رجال من إلس يعودون برجال من الجن فزادوا مراقا أي كنا نرى أن لنا فضل على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوء مهم ولما ولما رأت الجن أن الإنسى يخافون منهم فازدادوا جرأة عليهم وازادوهم أذن وخوفا فقوله تعالى وإنهم ظنوا كما ظننتم أذن يراد الله أحدا أي لن يبعث الله بعد هذه المذك رسولا وإنا لمس السماء وجدناها محرس سبيلا وشهوبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسليف من يستمعي لاني جده شهابا وصدا وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أمراض بهم ربهم رشدا يخبر تعالى عن الجن حين بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وكان من حفظه له أن السماء ملئت حرصة شديدا وحفظت مسائل أرجائها وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقود فيها أقل ذلك لألا يسترقوا شيئا من القرآن فينقوا على أسمة كانت في تلبس الأمر ويختلط ولا يدري عن الصادق وهذا من لطف الله تعالى لخلقه ورحمته بعباده وحفظه الكتاب العزيز ولهذا قال الجن وإنا لمثل السماء وجدناها ملئت حرصة شديدا وشهوبا وإنا كنا نقود منها وقاعد الاسمين من اسم علان يجده شهاب و وانا لَا ندري اشرا نريد بما في الاب امراد بن الله ومرشدا لا ندري اشرا اريد باهل الارض امرشد وهذا من ادبهم في العباره حيث اسند الشر الى غير فاعل الخير اضافه الى الله عز وجل وقد اراد في الحديث الصحيح والشر ليس اليك وقد كانت الكواكب قبل ذلك ولكن ليس بكثير بل في الأحيان بعد الأحيان كما تحدي العباس بينما نحن, بينما نحن جلوس مع رسول الله يموت عظيم قاد ليس كذلك ولكن الله إذا قدر أمر في السماء وذكر سماح الحديث وهذا هو السبب الذي حمل الجن على أن تطلب سر القدر فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد أصحابه في صلاة فعرفوا أنه أن هذا الذي حفظت من أجل السماء فأمن منه فأمن من منهم وتمرد وتمرد في غيانه من بقي كناس قدمه. الحديث بن عباس في ذلك عند قوله تعالى في صورة الحقاف وإصرفنا إلك نفر من الجن يستمعون القرآن وقد فزعت الشياطين في ليلة تكاثر فيها رمي الشهر فأتوا إبليس فحدثوه بالذي كان من أمره فقال ائتني من كل أرض بذلق من تراب أشمها فأتوه فشم فقال صاحب صاحبكم مكة فبعت سبعة نفر من جن نصيبين فقدموا مكة فوجر نصيبين فقد دينوا مكة فوجدوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي في المسجد الحرام يقرأ القرآن فدنوا منه حصن على القرآن ثم أسلمه فأنزل الله امرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب السيرة وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا برائق قددا وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه غربا وإنا لما سجع الهداء من فَلَا من يؤمن بربه فلا مِنَ فقصونا رهقا وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون ومنا السلم فأولئك سحر رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنما حفظا وأن لم اشتقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما أغدق لنفسهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يخبر تعالى عن الجن أنهم قالوا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا متفرقه وقوله تعالى وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه أرضا أي علمنا قدرة الله حاكمة علينا لا نستطيع ولا غيرنا أن نعجزه وإنا لمسنا وإنا لما سمعنا الهدى من نذه يدخرون بذلك وإنه لفق وشرط وصفة حسنة وقولهم فمن يؤمن بربه فلا يخاف بصر ولا رهقائي لا يخاف أن ينقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته كما قال تعالى فلا يخاف وإنا من المسلمون ومن القاسطون أي من المسلمون ومن الجائر عن الحق لخلاف المقصد فإنه العادل ومن السنف أولئك سحر وشد أي طلبوا لأمقصهم النجاح وأما القاسطون فكانوا في الحطب أي تسعر بهم وقوله تعالى وأن لو استقاموا على طريقه الأسعين أهم ما لنفسهم فيه بين الظلم جميعا قاسم لان الظلم ظلم انفسه كل واحد منهم يظلم نفسه يظلم الدعوه يظلم العقيده يظلم هذا الدين يظلم الدعاء يظلم سيدنا رسول الله يظلم كتاب الله يظلم الحق يظلم الشعور يظلم المجتمع لان في فسوقك وفي فسوقك في يعني في تمردك في انحرافك صلم الاخرين الذين يحتقرون بك وينظرون اليه تظلمهم ولذلك امر الله سبحانه وتعالى بالهجره من مكان الشر والفساد ليش لان في ظلم الاخرين ينشقون دي انشق معهم كمل من فسدوا اولادك تشدوه خلاص يعني انطلقوا من ايدينا ما كان يستطيع نمسك اولادنا ليش لانه خلاص ويجتمع من حارب ضار سائر اخذ اولادهم اخذ بلداتك بينهم فهؤلاء الظلم يتساعدون ويتناصرون ويتعاونون فيما بينهم هذا هو كاس المشترك فقالوا كذلك نولي اجعل من منهم الولايه والتغاصر والتعاطف والسحاب بينهم ولذلك العالم الآن كله يا إخوان سبحان الله العالم كله على اختلاف يعني يعني سبحان الله هذه شيوعية هال يعني